الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يقدم لكم هذه الماده هل ما حكم لم يخرج في المسيره ضد الاذماركين هل واذني بالمسيره طبعا اول شيء نقرر المساله عشان ما تقول عشان ما واحد يقول لكم لا انت جن دين ماركين يمكن يجي فايجي ولا كده اول شيء طبعا العمل اللي بيعملوه الدين ماركين ده دي حاجه عادية غريبه اليهود والنصارى يعني استهزاءهم بالله وبالانبياء غريب ما بنت وعلم تروح لا تحمل تقبل تمرك ووريك انت مارك ليه ودليل نروح المصر نحن عندنا نقول الموضوع ده يعني مع محسوم انه هالناس ده بكفر وبعدين بيستهدوا ده بيستهدوا بأله لابن الرسول ده صوروا الله في سورة إنسان شحيح قال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغناء مش, مش قالوا خلاه والنار ده الله سجع به ده الكلام عن اليهود الله ده الله ذاته أتاء له مش يهودي أيها أتاء لأمه ذاته قالوا الله ده يدوناشا شحيح يقول لهم أدوا الناس الفغراء هما يذيوا مبرا وكعرف قالوا لهم الله صدّل قولهم وصدّل قولهم وقالت اليهود يدون الله مغلولة قالوا الله يدوناشا صوروا الله عز وجل في صورة قبيحة والنصارى ايضا كما قال لي داود يوحسعان كما دين نفسه انطوني وانطونيو اجمعوا وانا وانا انطوني وانا ميخائيل لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم قال يهود ونصارى الاثنين يا ايها الذين امنوا لا تستهدروا اليهود والنصارى اولياء, أولياء بعضهم اولياء فاصبروا بعض ويتولوا بينكم فانه من وفق ما غري من ناد لكن يبقى السؤال ما هو موقفك انت؟ ما الكلام ده قديم موقفك انت كمصلح الموقف بتاعك ان ترد على هذا يعني ترد على هذا الكلام وان تعلن رايه الجهاد الجهاد تعرفه على هؤلاء الناس لانه الله قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يذينون دين الحق الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عليهم صغرا لا في محفوظ توجهه على الناس لكن بسؤال الان هل انت مستعد لتجاه هؤلاء يقولوا هؤلاء الناس ديال صحابيه الصلاه توي ما كانوا يستحقوا ما دام صحابين كثير بين هنا من الخرطوم من درمان يتلمنا ابو صوفيه واخوان مسلمون وبتاع انضره وعصاله بتاع كوره عشان تمشي لغايه الحبيبه ده عشان تعمل شيء بعدين ما في سؤال مطروح انت هل حلت المشكله انت بعد مشيت هناك فشينا من هنا الى هناك المشكله اتحلت الدنمارك ده قال شوف معلش يا اخواني والله شفتكم كده خفته منكم حط الكلام ده انا قرات في صغيره بتاعت الوطن ان ان ان الوزير في المانيا كمان قال لهم انتم برضو اشتغلوا سيولن للنبي صلى الله نتيجه الجردهه بتاعت امبارح بعدين يا دول المعامله الفورمال اللي انا بعت لك مبين في حديث الحديث الاظم يوشك ان تدعى عليكم الامم كما تدعى الاكله على قطاعها انت خد الحديث ده قدامك وبعدين اعرف الحاصل عشان تعرف ان شغلك ده فيات البطاف اول شيء من حيث التقييم الشرعي ما بدخل في مقام التغيير المنكر لانه الوسيله ذاته وسيله بتاعت يهود المسيره ذاته عشان تمشي مسيره الشغلانه ذاته ابتدت على مين يهود ده مشيره بالشريعه الاسلاميه تمشي مسيره في تغير منكر بيدك بلسانك بقلبك لكن عشان تمشي مني هنا والسجلة مجموعة بتاح السرق صوفية والله несколько ل بيننا اتو كانت بينهاjar لدينا هى الكب tambai و føتها الموت Körper و انا لما أج repeated them وهرب ذلك لقيت شغال في الميدان جاسه وقت يدعي السرقات wider ونسألها этот beruk لاйه هو المسيحة المسيرة الغير ليه هو المسيحة وساجدة الليل هجم体 التالي لخدم لlehون هشغال زادات بالحل المسيرة يا هو دي نصرتك للنبي صلى الله عليه وسلم فانصروا به العلومه يا دوس انصروا يا جماعه انطوا والان يقول لك والان مع كلمه الرسول الصغير لا مو صغير يعني ابو الرسول يا انت قتل الرسول هي المنهج بتاعه تتمه نحن عايز نصرى سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام مبني على شنو على اتباع كل ان كنتم تحبون الله فاعملوا مثيره فاتبعوني والله مش ده هو الحل الاجي رقم كم 31 من سوره ال عمران يا اخي تعدل الحل عشان انت تصدق لله جره تعملي ما ترد عليهم بمسيح انت بتتبع عن النبي صلى الله عليه وسلم انت لكن يبقى سؤال الجماعه ده كله ما مشو المسيح جاله لو ادوا له الميكروفون هيملقوا فوقيه مسيح والله العظيم لو ادوا له الميكروفون كان هيقولوا يا اخوانا هو سبم في المصطفى صلى الله عليه قال الله عز وجل وأن هذا سراثي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السور <تصفيق> وابي <تصفيق> يا ده العبي لماذا المستفى ذاك وأهله تعجلوا يا ولده أدو التحمس والمستفى وده كانت ذروك انت طريقك شو لا أخونا ده كلام نبيك ولا ملعك وأن هذا سراثي مستقيما ده القرآن تعالى بيك اهي انت طريقك شنو كباش أطلع أطلع برا انت نقشق برا طوالك انت جبهجي أطلع برا برا جماعه قسم والله باقول لك يا جماعه ده ما اندمش والله الشغل الساخط بتاع نادي اصاله بعده الكلام ده باقسم والله باقسم وبعد كده استقدم لي دليل انه في النهايه والان مع كلمه المراه تقولين التكريم المضطغاتي استجابتك لشروحاتك استجابتك لي يعني كل هذا على الحجر اللي وصل للرجال ده كده المستقيم اللي كانوا في بعده والله صح ما ترستوا من بعد سيدنا ادرك اجاد من استجابتك لحجرك اللي اجلو بلاوش ولا اذا اتكلمنا يقول لكم طول يومكم انا قاعد اتصيني في المحل ابقى راجل تعال لي يا معلم وتعال بقى دليلك ودجيني سنه ممكن تعمل معايا غلبه انا جاي اتقدم لي برهين لك هنا الشغل ده يا دول الناس دي له اكثر اساءه من الديناواتي مش الصوفيا الجامد قد الكتب اللي قاعده عندي في المكتبه ناس بيقول يا الله تقول قبل قبل ان امرق فيهم مسيره اذا زادت المسيره والله طيب اذا كان بيقول الشعرا دافك ده دكتور صوفيا بيتكلم عن, عن ترجمة واحد من ال... يا خثيبك من المصريين خلينا مع السودانين بيقول عبد المحمود نورد دائم في كتابه النصر العلمية لأصحاب الترب الصنوفية وبيقول في كتابه في كتابه جاهير ريال انت ما قلت لك ده ما قلت لها المسيح الكتاب ده سوداني 100% فيه إساءة لله فيه إساءة من لالله لأ لأ الله. الله ولا الرسول طيب ج LETäs بيقول و من كرامسل احمد طيب دا مذ Quad тебе مذنب المثير و من كرامسل دي المناس المثير EL grasp dest komen بتقول لك دا جلال من كرامسل من احمد طيب انه قد عvoίας Wille Z damp دا مكتوب ما دة كتب مجريدة و دة كتب مجريت بكتابة جريدة بل دة ا passenger امل صورة و دة كتاب كتابة صور لك كتابة صور لك دا الكتابة و دة صور لك بشي بصورة تحتاس مك الهكyeon قال ذهب لزيارة مريض بين السمانية المرغو من المسيرة دي جريدة مكتوبة عندي ملكه سمانية ورانية وكيف قال فجاء ملكه الموت لقبض روحي يا ملك الموت داري بودروا حدول دا قصد ده ما يساعل يا ملك بسيل الملايك واسيل الله قال فقال انه سيدي احمد طايد مانا تريد يا إزرائيل ملك الموت إزرائيل تايش نوجة والله الطايد نهر, نهر ملك الموت قصد ده ما يساعل يا ملك الموت ليس عطله عن شغله تقول بيعطل موظف دولة بيتعظمه بلا عن شغله يقول لك عطل موظف دولة ده يعطل عن شغل بتعمله وبعدان يقول له هذي ماذا تريد يا إزرائيل إزرائيل لا وإذنه قال له أريد أن أقبط روح هذا الرجل قال له أستنده أقبط روح هذا الرجل تخيل قال له ارجع إلى ربك وقل له وجدت معه أحمد الطيب وهو يقول قد بقي له ثلاثون سنة بيتهم الله بالجهل انت قال لك وركن كده اداله اذا كان ده تصمصوره ودجل بيرجع لله ويقول يا الله احمد الطيب قال لي سجل ده بقى له 30 سنه لسه يعني الله جايش على الله عما يقولون علوان كبيره لازم القول اتهام لله بالجد في كتاب داير وبجيب له طبعوه هنا موجود فيها طبعته الان بتعمل فكه لجيماته وبسدوا بيمثلوا اولياء لحد وجه هذا من اذرايل فتن قال فذهب ادرائيل قال لك قلت لك كده يعني ذكر رئيس رجع ثاني الارض والله مكتوب في الكتاب ده فراجع ادرائيل الى الله وقال يا رب لقد وجدت معه احمد الطيب ويقول بانهم قد بقي له سنة. 30 سنه احمد الطيب قال لك يا زول ده لسه باقي له 30 سنه قال لي الله بعدين قال ابا له يرجع الى احمد الطيب وقل له لم يتبق شيء قال لك الله وقال لك ما ما في حاجه ورجع ثاني هي ثاني منكروا توجه ثاني جالي احمد طيب قال له سالته الله وقال لي ما بيبقى شيء قال له ارجع الى الله وقل له بان الامر قد بسط ارجع لي له الله بقول له قال لك انا طيب لغايه الشعلان باقي ما باغي انا ما بخليك ده بيصير بالله كده لك ده انا الكتاب اجيبه لك عشان ما تمشي المسيره او افكر مش مسيره تعال اوريك الكتب دي قبل تمشي المسيره شوف الكتب بتاعه النازي بيقولوا ايه عامه شنو بيقولوا بالله لا ضرنه ما اقول لك لك في النهايه بيبقى ان بعث لهم قاتل بقى عليك والامم كما جعل اكله الى قطعتها قالوا او بالقله نحن يومئذ يا رسول الله قال بل انتم يومئذ كثير. كثير نحن اكثر ولا الدنماركيين نحن المسلمون اغثر طبعا في التعداد لكنه انوا قال ولكنكم غثاء كغثاء السيل فحان والله عشان كده عشان انت تمشي تجري بيها فما لا تخرج تكون ساكت وتضيع زمن الشغل اسلم ملك مشالين يا مصطفى يري فيك واحد شيء يا سلام ياخد حق وين فيك واحد شيء الله اكبر انش الموضوع لك يا دوله لدينك عجا عشان تدافع ان ما سلم بحقه حقنا اعي قيم رب دال اسلام بنفسك انت حابب تجنك ونور تبع رسوله صليت الصبح تحتكم هم في ده شيء والله تعال تعال صليت الصبح تحتكم واجئ تشي على وشك يا أطلع. أطلع. يا انت مستعملينكم مستعملين تلعبوا علينا وإنه تلعبوا على الدين وإنه ولكنكم قلت لك قلت لك قلت لك السيء لأن, لأن الله المهابة من قلوب أعدائكم ما أتخاف منك لا ما دمنا نعلم قساء قساء الثان المسيرة دي الرسول قال ما اتخاذه إلا نغير ما نحن فيه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره ما بيعفوزه بالتعليم التمجين عشان تنصروا أنا أخي أنت صليت الصباح تحت ده وناس ما صلوا وناس مشيالين واختلاف رجال النساء وصوفيه مال القطيم مرجعين ينططوا فوق وكلا والكفه انكم قلت لهم انكم على السنه الله يطول جماعه ما عنده قضيه بالسنن كان قالوا تاع سنه قال قال والله واجل وانا بيسنصر السنه طبعا في الحته دي بنجيب معصوفيه قالوا صوفيه عليهم حظا طلعنا هذا الانصار السنه طلعنا so <تصفح> <تصفح> هذا الانصار السنه so <تصفح> اذا <الأنصار> so كان مشى من السنه نحن وانا ما بعتري بياك انا ما اعرف على ترى سنة الفطر بالكتابه سنة اما الشغل بتاع راسك زول وبيش من تعطونا ده بيسمه زول الرسول لكنه ساطنه ك ك, ك... كمان حد ما بتودين باي عاطل يمشي يمثل يتكلم باسم تعطونا الا بما انا فهمت انت عارف الكلام ده ولا ما عرفته ولذلك بتبقى المشكله الى الله المستك لكن ما بعد مش لازم بسين انصر النبي تعلى الله بالتزامك بالبيت بالتقعده جوا علمه الكتابه السنه خلص تعود وتنظف وحد الله التراب بتاع الشيخ أكشعه البجل والشعوة ده خليه ايه تعدل ده الكتاب وصنة في نفسك ده انت تكون لنا صنفة نبع تلم لكن بالكواريك ما بتعمل حاجة وجول مكرة تعني واحد رسم والعالم ده كله كله انا لحتمشي كم مسير يعني ده مكرة مكرة واحدة تاني مسيرة تاني وتاني ورح بصير ايه ده علم تاني انت حاجب كده لم تاني ده علا كيف ده شغل متعود تاخد دانوس ومصوفيه وجماعه اخوان المسلمين من باب الهواس الهواس ما في الناس تقدم له مستند عليه الموضوع ده كل مشكله هل ممكن نتعلم يا دوله على اهل صنع المصطفى صلى الله عليه وسلم نحن ما احنا فلان بكد ساكن على فوزنا والله سواء في السودان او في غير السودان انت بتستزين بالكتابه عشان تعرف توصل النبيه عشان تخوف الاعداء لكن احنا بنلعب بالمصطفى اللي اسمه محمد سموه على النبي ويطوق جوك فيك مقلب شايف فاتدبي تايدو محمد ده اسمع لي اسم الرسول محمد احمد تصرف بعد بكره ويديكم اناقف التين <تصفيق> والشرطه بتبحث عنه يا محمد يا اولاد مصطفى كده فنحن نحتاج الى ان نلتزم بانفسنا بالكتابه وصورة. وان ننشر حقيقه انا بعتلك زي قول انصر الله ويثبت أقدامكم. يثبت اقدامك يثبتك ده هتسجل لو لو مش مشقه مشقه تثبت اقدامك المسير ده اصله فاين ده انت كتشي فديت انت جاتاز وغن ما كل واحد بيقوم جاهز مصطفى انت بتزيد علنا يا زلمه انت بتلعب هون حتى انا سلك سياره بمو اثنين جايوا تقوم جاري فياره الشرب فين احنا قاعدين قاعد بدنا نمشي من من جاري الواقع ومن جاري فتاوه تبعت ناس ما عندهم مع موضوع جريمه ياكلوه على على الهلال ابو الدين وياكل بيتنج سلطه رئيس اللجنه المنسقه ورئيس اللجنه المساعده اللي اسمه اللجنه بتاع الشنين يا اخي مصطفى ده اللي لجنه نصت انا بعت انت على اللجنه قبل هو توضاحه موجوده بالكتاب اصلا فالموضوع طويل والمنبر ده بيرتفع